الحق مالحق ما وما أدرىك مالحق ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلك بالطريعة أَمَّا عادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ تَنَامَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ مُخِنٌّ خَاوِيَةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَنَ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْتَتَرًا وَبَيِّنًا إِنَّ لَمَّا قَضَى مَا حَمَلْنَاكُمْ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا وَتَعِيذَاءُ دُنُوًّا وَعِيَا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 وشقت السماء، فيومئذ في يوم وقعت الواقعة، وشقت السماء، فهي يومئذ يوم وهي، والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثماريا يومئذ رضانا يومئذ رضانا يومئذ رضون لا تخف منكم خافية لا تخاف منكم خافيا، لا تخاف منكم خافيا، فأما من أُتِي كتابه بعهينه فيقول، فيقول غا أم قرأ كتابيا، فيقولها أم قرأ كتابيا، إني ظننت أن ملاقاً حسابياً فهو في عيشة راضياً في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئاً هنيئاً بما أسلفتم أني أم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأم من أوعث كتابه بشماعه فيقول فيقول يا ليتني لم أوعث كتابيا فيقول يا ليتني لم أوعث كتابيا فيقول يا ليتني لم أوعث ولم أدل ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماريا أنا عني سطانيا خدوم فَغَلَّقَ فغَلَّقَ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَنَّوْم ثُمَّ الْجَحِيمَ صَنَّوْم ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعًا ذَرْعًا 70 ذِرَاعًا ذَرْعًا 70 ذِرَاعًا تَسْلُكُونَ كان لا يؤمن بالله انغوكا لا يؤمن بالله العظيم انغوكا لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له يوما هنا حميد هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقاسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم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 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه بالهمن ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين إن قول تذكرة للمتقين وإننا لنعلم أنميتهم مكذبين وإننا لنعلم أنميت وإننا لنعلم أنميتهم مكذبين وإن قول حسمة على الكافرين